أما لقاء يومي بمشيهة الله تعالى وهو الحديث عن يوم القيامة فالحديث عن يوم القيامة تشيب له رأس المؤمن ومن منا شابت رأسه شينما قرأ الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة الحديث عن يوم القيامة تشيج منه الرأس لأن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الشيبان في وجه رسول الله وفي رأسه الشريف فقال سيدنا أبو بكر كلمة حنان وحضر أراك قد شبش يا رسول الله فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم شيبني هود وأخواتها أي شيبني سورة هود وشيبني أخوات سورة هود لأنها سور اجتملت على الحديث عن يوم القيامة وأخوات سورة هود سورة الواقعة وسورة المرسلات وسورة عما يتساءلون وسورة عب الشمس في رت اقرأوا هذه السور لتنظروا ماذا فيها من الحديث عن يوم القيامة ولتعلموا أنها صور شيبة من الأولين والآخرين فإذا كان الحديث عن يوم القيامة شاب منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بعدنا نحن يوم القيامة له أسلاء كثيرة وجليلة ومهيدة في القرآن الكريم لو أردنا المحزدها حصرا مستطعنا ولكن محزد من أسلاء يوم القيامة ما يفتح الله سبحانه وتعالى به لنعلمه أن هذه الأسماع عندما يقف عندها المظلم متأملاً ومتبصراً يشيط منها اقتداءاً بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا وقعت واقعة ليس لوقعتها كالباً وعفظة وعافعة إذا رج في الأرض رجا وبث في الزبال بسا فكان هباء من بسا وكنتم أزوادا ثلاثة فأصحاب الميمنة بنا أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة بنا أصحاب المشأمة والثابتون الثابتون أولئك المقربون فعلى سبيل الإيجاد لا على سبيل الحب من أثنائها يوم القيامة ويوم الحكرة والنجامة يوم الصاعره يوم الوافعه يوم القارعه يوم الغاتية يوم الزلزلة يوم القطاع يوم الجزاء يوم القضاء يوم تخته فيه للرحمن العجفار يوم تككف فيه بين يدي الله الهسار يوم تككف فيه القارعة ما القارعة وما أدرات ما القارعة يوم يكون الناس كالفراس النبجوت وتكون الجبال كالعين الممحوش فأما من تخلت موازينه فهو في من غفلت موازينه فأمه هاوية قمه تجو تمين نار حاميه يوم وما ابرى كما ذلك اليوم يوم تسكت فيه الاطراف اسمع ويسالونك عن الشفاء فقل هي يشفاها ربك فيذرها قاعا وطنفقا لا ترى فيها حوجا ولا انساء. يومئذ يتبعون كلاهيما حوج له. وخشعت الاسواق للرحمن. وخشعت young man. إذا الشمس كوية وطفة وإذا النجوم كدر وَإِذَا النُّجُومُ دُكَّتْ دَكَّةً وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ نَسْفًا فَكَانَتْ وإذا مُّنبَثًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا هَٰؤُلَاءِ إِلَّا سَاحِرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ بشعل مذلك ثم احضرنا. اللهم امننا يوما فدعي افضل. اثر حوراتنا وآل روحاتنا. وهضنا ما لنا. وجعلنا يا رب. يا رب. يوم لا تنبق فيه نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لمنك لله يوم ينادى لمن الملك اليوم اين الملوك اين الرؤساء اين الابنياء اين الجبارع الكل خاشع الكل طالح الكل خا. الكل سليم لماذا الكل كل يوم بالله الواحد القهار فهذا جاء اقوم يوما يخص النقص المنتقم واقوم واذيه فقام به وبني لكل انهم يوم, يوم ان يومين من ووجوه يومين مكثرا باركة مستديرا ووجوه يومين عليها غدرا تظهقها غجرا أولئك الكثرة الضيرا تعالوا بنا هذه أسماء يوم القيام إننا هنا نستعد لنوز الفاكس بما يناسب مكيفات نستعد لموسم الشتاء بما يناسب جفافات هل استعد كلنا ليوم القيامة؟ ان يوم القيامة عظيم كثير لا يساوي استقبال موسم فصل ولا استقبال موسم شتاء يوم القيامة يوم عظيم يا إلهي الله صباح يوم القيامه احوال كل الاحوال التي سبقت يوم القيامه لا تساوي شيئا في ذلك اليوم حمل النفس وشفتها سبق يوم القيامه حمل الجسد وتخيلنا بين يدي الله والحبل على الاعناق وتقول القدر سبق يوم القيامه حول سؤال شبق يوم القيامة ولكن فالصيحة الاولى التي يمتن الله بها لخيجنا اسرائيل تنفي الجميع كل الاهوال الكثيرة نصة اولى يبحث بها كل من في ومن في الارض الا من شاء الله ونبخة الثانية يبعث بها كل الكائنات بخدرة من يقول للشيء فيقول اتنعنا اتنع به النبخة في سورة الزمر ونبخ في الصوع فضعر ما في السماعات وما في الأرض إلا من شاء الافرا فاذا هي يوم يقوم والشفنين امض بال نور وصفا وانقعد على الساق وجه ابي النبي بالحق وهم لا كل نعمة عملت وهو أعلم بما يفعلون. ونفي خفيه فصيغة من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاهده. ثم نفي خفيه أخرى فإذا في أيام يمسون وسورة ياسين يقول مولانا عجب وجميل فيها ويقول. هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يبكون إلا رجعة واحدة فخذهم وهم يظلمون فلا يكتفون سوياً ولا إلى آخر يرجعون ونفي خافضوري فإذا إلى الحد ذات إلى ربسم يسلون قالوا يا ولنا لم هذا مع وعد الرحمن وماذا المرتدون مرتدون سبحان من يضحف الجميع بمسخة وسبحان من يحيي الجميع بمسخة النسخة الاولى ينهبغ فيها الحرب ويموت فيها الجميع الا من شاء الله ثم يموت كل كائنا كل شيء لكل الا وجه له الحكم وإليك ترشعون ونفخة الثالية تتناصر ارواحك الاسداد من قدرة الله الجهاب الاسداد تقوم من المقابل على صحيح يوم القيامة جاكرة ابقارها زليمة احناقها الكل مجرب حرياء في الله كل من عليها فان كل من عليه فان اياف ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكبار كل من عليها فان ويبقى ربك ذو الجلال والاكبار فَأَيْنَ هَٰذَا الَّذِي نُرِفِقُ مَا كَثِيرًا في الْمَوْعِدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تكذبان. فَأَنَّى لَكُمْ أَن تُكَذِّبُوا بِاللَّهِ وَقَبْلَهُ وَأَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ يَوْمَ الْحِسَابِ وَأَنَّكُمْ تَقُولُونَ لِأَخِيكُمْ تَعَالَوْا نَدْعُ عِبَادَنَا وَنَجْعَلْ لَكُمْ مَذْبَحًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَنَّكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَا تَرْجُونَ إِلَّا الْخَيْرَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَنَّ اللَّهَ أتدرون ناصرة أرض يوم القيامة ليس الأرض التي نحن عليه إنها أرض غير الأرض اقرأ قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض وستنوات وبرسوا لله الواحد القطاع أرض يقول فيها الحبيب المصر فالله عليه وسلم يخزر الناس يوم القيامة بيضاء عفراق كبرس النكي ليس فيها معلم لأخذ. ارض بيضاء عفراق يعني ليس في الضياض الناس. كبرس النكي اي الحالي من النخالة. ارض مستاع. كبرس النكي ليس فيها معلم لأخذ. ليس فيها مرغب يختبئ فيه احد. ولا مكان مرتفع يتبع وراءه احد. ارض مستوية قاعة حفظة. لا توا فيها حوزا ولا حمزا. الكل جائد لله. والكل واقف بين يده الله. والملائكة سبع خفوق حول الموت. على ارض الكل على حرب لم ترتكب عليها معصية ولم يرد عليها لان الله بلتلم ارض بحض الهفر هذه صفة ارض يوم القيام تعالوا قيام لنعيش مع الاستحان على هذه الهفر وآخر من هذا الهفر استعدوا له اعملوا له, له هذه الهفر فما لبحام وما أبراك ما لبحام الله علي الملائكة يوم أن تقول الظلاؤها المحف والملك على أرجائها يغني على أطرافها هذه هي الملائكة ملائكة أهل السماوات السبب وأهل الأراضين السبب الملائكة وجاع راحة والملك صبرا صبرا الحق الحق لا يضل إلا أما الإنس والجن بعد ذلك إقرأ قوله تعالى ونفخ في الطوف فصحيق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذاهم رياح يمسون إقرأ قوله تعالى إن كل من في السماوات وال earth إلا آت برحمن حسنا لقد احطاهم عنهم عدد وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. لقد جئتمونا فرادة كما خلقناكم اول مرة فرادة لا بوظائفكم ولا اموالكم ولا جاهزكم ان كل جر جئتمونا فرادة كما خلقناكم اول مرة. هذا عن الحنس هذا عن الخمس والجن اما الشياطين اقرأ قوله تعالى على رصدك لنحترن لهم والشياطين ضمن نحترن لهم حول جهنم جسيئا اما الوصول وبقية التائنات اقرأ قوله تعالى وإذا الوصول خسر في هذا الوصحات كذل الأقلال ملائكة جن جن, جن. شيافين وحود دقية يا الهى الكل على صحيح القيامة في موثب واحد لتنفر ثم ماذا اتمح الشمس التي هي في الدنيا خبرت وانتهت هناك شمس للموت شمس يوم القيام تبدو من الرغوط قدرة الله أصبح اطمعوا الأهوال التي ستشمعوا عليك أولاً حرارة الشمس فوق الرغود تدرك في فيضالي العرب اطمع يا محمد يا من تريد أيضاً الشمس فيضالي العرب حرارة الشمس فوق الرؤوس حرارة الأنفاء أن كل على صحيح واحد حرارة الحياة بين الجبال، حرارة القلوب من الذنوب والمعاصي، حرارة قوس صبيح. استمع كل ذلك، فما لم عرف من قبل كل فرع. أتدرون أمة العرب؟ يقول فيه الحبيب المصطفى اسمع، يعرف الناس يوم القيامة. حتى يذهب عرقهم في الارض سبعين باعا ويضطرب ان عرق الرجلينها ويضطق اثن خذ يعرق الناس يوم القيامه حتى يذهب عرقهم في الارض سبعين باعا ويضلق اصواحا واثكنه ماذا أثق وكل يعرف على قدر عمله كل يعرف على قدر عمله لمثل هذا هل يحل العامل بعدما عرفنا شبه العرب تعالوا بنا الى وقت المسائله المسائله بينك وبين أولاً الله اولن ننجن النار في هذا اليوم فيأخذهم الحظ. اتدرون من سيسأل اولا الانبياء والمرسلون كل يسر. اقرأ قوله تعالى فلنسألنا الذين مرسد الى الهدى ولنسألنا المسلمين فلنقصن على الجرد علما وما كُنَّا قَائِدِينَ اقْرَأْ سُورَهُ تَعَالَى يَوْمَ يَجْمَعُ الله خَلَقَ سَيَقُولُ مَن أَجِبْتُم بِحَضْرِ يَوْمِ لِقَائِهِ وَمِنْ حَوْلِ السُّؤَالِ الرُّسُلُ يَقُولُونَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا إن أَنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ يَقُولُونَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا أَنَّكَ أَنْتَ ضاعف يا رب مننا الاجابة وليس لنا الا رحمة فماذا سنفعل نحن يؤتى بسيدنا نوح ويقول يا نوح هل بل نفتأ النجد؟ وقبل سيدنا نوح يؤتى بسيدنا جبريل هل بل وقت نعم ربي بل نفتأ عهدك في الموت لا يخلى عنه فتستدعى الانبياء والمرسلون فبلغكم جبريل عزي وهو به الأعلم يقولون نعم يا ربنا بلغنا فيخلى عن جبرائي ثم يحدد المسلم ماذا اجبتم قالوا لا علم لا ماذا سنصرع نحونا ماذا سنقول لله في معاصينا ماذا سنقول لله في احيالنا ويضع ابل نفس نعم ربي بل نفس عهدك امك لا يخنى عن نوح حتى تستبع امك ابل نفس الروح فيقولون ما اتانا للنبي يا نوح من يشهد لك ان بلغت بل نفس الامة لانها تذكر فينسكت سيدنا نوح لم يجد من يشهد له الا ان يقول يشهد لي محمد واميته سيشهد سيدنا محمد، وتشهد أمة سيدنا محمد، أمة سيدنا محمد في هذا اليوم ليست نسًا، ليست نسًا، ليست استقامة، ليست أصل، إنما أمة سيدنا محمد عملاً. قم السيدنا محمد يكينا واقتداعا وعملا بهذا الدين فيشهدون لسيدنا نوح فيخلى عن سيدنا فماذا فنصنع نحبه صفة المساعدة على عرض يوم القيامة اسمع في الخساب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما معناه لنعمل ما منكم من إلا ويسأله ربه إلا ويسأله الله رب العالمين ليس بينه حجاب ولا ترجمان يخلو كل منكم بربه كما يخلو بالبدر ليلة السماء فيقول له ربه ما معناه يا عبدي فعمت كذا وكذا وكذا آه أتدرون النتيجة أحد أمرك إما أن يكون من الذين قال الله فيهم وجوه اليومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة ثم يطير له ربه يا عبي سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أنترها عليك في الآخرة وإما أن يكون العبد والعياذ بالله من الذين هم عن ربهم يومئذ لمحجوهون يسمح النجاح خذوه فهلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسة الجرعها تبعون ذراعا فاشنفوه. انه كان لا يقوم بالله العظيم ولا يقوم على طعام المسلين. النتيجة فليس لهم يومها هنا حميم ولا طعام الا من الغسلين لا يأكله الا الخاطئين. اعملوا لهذا السؤال وبعد سؤال لضيق الوقت الميزان والصراف وتطاير المحف وتناول الكتاب اما باليمين واما بالشمال كل هذا موضوع لقائلة في الأسبوع القادم غير القادم ان شاء الله فإذا نتخذ <تصفيق> الصور وهملت الأرض والعباب قد كثادت كثا واحدة فيومئذ وصعد واضع وان شفت السماء فهو بيمينه فالقراء مقرى والحساب إني ظلوه وأحنه حساب فهو في عيش شوارنا في جسمة هذا Allah'a şadr'u الله تعالى هو اللقاء الثالث عن نيزان والصراط ونسأل الله ربحانه وتعالى أن يسكل بالحسنات وأن يصدق أقدامنا على الصراط اخوتي عباد الله كلمة الوزوى والميزان وموزون بمستخطات الكلمة وردت في القرآن الكريم في خمسة وعشرين آيات الخمسة والعشرون آيات التي وردت في القرآن الكريم عن كلمة الوزن قسمت على المواقب الآتية كل موطن أخذ نصيبه بآية أو آيتين أو سلام الموطن الأول الذي تحدث عنه القرآن الكريم في مسألة الوزو الموطن الأول عن الذين يحرقون في نيزان ويبحثون الناس أشياءهم ويحبون أن يذابوا من الحرام، قال الله تعالى فيه: وَإِنَّ لِلْمُحَفَّطِينَ الَّذِينَ إِذَا كَتَبُوا عَنْ النَّاسِ يَكْتُوفُونَ وَإِذَا كَانُوا هُمْ أَوْزَعُوهُمْ يُخْتِرُونَ أَدَرَى يَوْمُ ذَائِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوشُونَ ليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين الموضع الثاني في الحديث عن الوزوة هو دعوة إلى الحج والحق في الوزوة دعوته إلى أن الوزن في الدنيا يجب أن يكون بالحق ويجب ان يكون بالحفل والقصاص المستقيم يقول الله تعالى وأوحو الكيلة إذا كنتم وزنوا بالقصاص المستقيم ثم قال تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالخصي ولا تخفر الميزان العجيب أن القرآن ربط الدنيا بالوزن بالحق ووجهنا في الدنيا إلى أننا نزل بالحق وتمتق الدنيا مع الآخرة بالوزن بالحق فإن الإله الذي سرع لنا في الدنيا النزل بالحق هو الإله الذي سيزن أعمالنا في الآخرة بالحق فكما قال تعالى ألا تضغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالنفس ولا تغفروا الميزان رضغت الدنيا مع الآخرة في الميزان فقال تعالى فلنسألنا الذين مرسل إليهم ولنسألنا المرسلين فلنطفن عليهم في علم وما كنا الحديث عن يوم القيامة والوزن يوم اذن الحق وزن في الدنيا بالحق عمرنا بالذل ووزن في الاخره بالحق سنعرض عليه الحكم الموضع الرابعه ينقسم كل الناس الى الى من يوم القيامة في كل تطلن يدانها بالحسنات فأولئك هم المفلحون وبها من ضف ميزانها من الحسنات وامتلأ بالمعافي والموذقات فأولئك هم الخاترون اسمع قوله جل جعله فمن خفف لك روازيله هم المفلحون ومن خفف موازيله وخطت امامه قليلا اكثر رائعه والشرع واحد والدين واحد والرب واحد كل دين نزل من عند الله اسمح نزل بالقرءان والنبي الاسلام كتاب والسنه نزل بالحق والنبي وقلت في نفسك نيزان نيزان مثلا هذا الكتاب الكريم وهذا الشيء الجليل اسمح لقد ارسلنا رسولنا في البجنة وانسلنا الكتاب والميزان الكتاب والميزان لماذا اردت ليقوم الناس بالكتب قوله تعالى في آية الاخرى الله الذي انزل الكتاب بالحق والنزال. لماذا? لان الامة اذا وزنت نفسها على كتاب ربها وتن جنبكها فهي امة لها وزها عند الله لان كتابها نزل والنزال. نزل بالخط والعشر. يوم ان كانت الامة تبعونا على الكتاب والخلق. كان لها حيث الله وجل. رجعا كسيدنا عز الله المسعود. انظروا الى وضع هذه الامة. اذا وزلنا ان ارتنا على ديننا لنا عن عاش وحن حن واذا وصلنا حن على حجر ديننا فكان المرحوم لتذليل اوتنا فكلفنا سيدنا عبد الله بن مسعود ماذا اقول عنه? بعض الكتاب يقول كان صغيرا في حج اللهم ما صغير حن الا ان حب الله ابن مسعود كان علاقا وكان يجب ان تقول جان الله وفضله الله بان جعل حجمه هكذا معجودا لا تقل صغير الحجم ما صغير الحجم الا نحن صعد الجبل ذات يوم وقد جمله الله بنحاسة ساقين خلصة الله هاكت وضحر السابق ورسول الله واكت انظروا الى وراء الله وختي الرسول الشريم ان يكون بعض الله فضحك من شاب سيدنا عبد الله بن مسعود فقال الرسول ليظهر وطن هذه العلمة والله ما دعناه لقدم عبد الله مسعود أسقل من جبل عقد في عند الله يوم القيامة والله لها رجل ليست في عجزام انتظار وأحلام الحصائر أمه موزونه تنفس الكلام ووصلت يستهى على هذا التدار فكان الألف منهم يغلب ألفين والمئة تغلب ألف والعشرون يغلبوا مئتين كان الواحد منهم اذا صار على الحرب تقصوه الملائكة ام موزونه وصلت يستهى على رنحة ربها لم تكن يستهى على رنحة عدوها موظف من المواطن الذي أردت أن أتير إليك من باب التنميش فيك في منحل الخطرية. الموظف السادس موظف في النزال ينفق الأنفار. الله سبحانه وتعالى يقول وانأبمدناها وأنحينا فيها رواسط واملئنا فيها من كل شيء موزون الله اكبر والعظم جبناها والعقينا فيها واسع واملئنا فيها من كل شيء موزون انظر الى سماء القمر وانظر الى حياه مصر مصنع الخبز مصنع القصيد التغيير ايه هذا جراء الزكر كذا جراه البنميا كذا جراه البيض عدد كذا الماء هو أبن كذا اللبن هو كذا بحيث لا يبقى جزء واحد فتنطلب الصدر الأرض بكل ما فيها بقدرة الله كل شيء فيها موجود وأنبتنا فيها من كل شيء نوزون انظر الى عوض الخمس كم صنفولة يحمل في كل صنفولة كم حبة في كل حبة كم في كل جذيك كم ضره في كل ضوء كم مشقال لا يزه ولا ينفع جذيك إذا زاد جذيك في حبة حبة انتفع العوض وإذا لك فتجعل عجمة الفائدة فمن الذي وحد هذه السدعيات كلها وجعلها موزونة رسلا ثقيرا انه الله الذي يقول للسيء كنت يقير انظر الى عوض الزرة انظر الى عوض الزرة كل سيء فيه موزون لو زادت الحباد لن كسر السرح. لو نقف الخطات لجاء الناس. ولكنه موجود. من الذي وزده? لفلاحة? المدارحة? الخطونات? لا! انها اليد التي ولا راسة عملها انها يا القادر للقاهر والعظم دبناها وأنغينا فيها رواسط وأنبتنا فيها من كل شيء موضوع بصدرة الخلاق العليل جلسته. جلوس ثابع وهو موضوع اللقاء ان للوزن يوم اتيامه سيكون ماذا افضل لا تطبيع تطبيرا سوى أن أخذت اسمع. اسمح ونضع الموادين الخصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان نقطع لحبة من خردل أتينا بها وجفى حاسبين ونضع الموازين الخصة هناك ميزان وخداك قفل النظام تكاثر بين كيحين كيلو يتاوي كيلو نزام القفل او من الميزان نزام الحسار انظروا الى ميزان الثفر اين يوضح في مكان المغنف في انه يتأثر بالهواء انزال عذاب الله يوم القيامه ماذا اقول عنه لا اعلم انما كما قال الله لا اعرفه لحد انما كما قال الله ونضع المواثيق من قصص يوم القيامه سلا سفر منبض اسمع. وإن كان مضغان حلقةٍ مضغان حلقةٍ مضغان حلقةٍ مضغةٍ مضغةٍ أصغر جيد يحضر فيه. بالعب. أتينا له. كفى بالله مخاسبة. كفى بالله خادرة. كفى بالله مخصية.